بسم الله الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله مرحبا بكل أ خ ت انفقت وقتها وجهدها ن ص ر ة لدين ربها عسى أ ن تلقى عملها هذا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم مرحبا بك ط ر يا ب وأبشرك اختي أجنحاتها يا من اثرت تبلغ ي دين ربك إ ل ى ا ل أ ع ا ج م عسى أ ن يكون درعا تتقين به النار و عسى أ ن يكون ذخرا لك عند ربك و رفعا ترجاتك مرحبا بك يا أ خ ت ي و جزاك الله خيرا بارك الله في الجميع بسم الله و أ ذ ك ر نفسي و الجميع بحديث النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم إنما الأعمال بالنيات وإنما بالنيات نوى الأعمال امرئ ما لكل فمن كانت هجرته إ ل ى دنيا يصيبها أ و ا م ر أ ة ينكحها فهجرته إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه ومن كانت هجرته إ ل ى الله ورسوله فهجرته إ ل ى الله ورسوله أ و كما قال صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و فلاحظ يا أ خ ت ي ا ل ف ا ض ل ة أ ن العمل أ ن العملان قد يتشابها في ا ل ص و و ر ة ي خ ت ل ف ا ن في الأجر. يا اختي ل لاحظ أ أ ج ر يا إن ممكن تمكثين ن م ع ا في ا ل د وتستفيدين بعض بالانجليزية ثم ينقضي الدرس ر أجرك س ويذهب نويت إلا تعلم بعض ولكن كلمات تعلم كلمات الأخت بالإنجليزية ينقضي لأنك بعض بعض إلا ل ثم ما ا ح ر ي ص ة على دينها ا ل أ خ ت ا ل ح ر ي ص ة على أ ن تلقى ربها غير م ض ي ع ة لدينه بالتفريض الأعجميات وغيرهم وغيرهن لا سيعي سيعي سيعي في ر ي دعوة و غ ه نبدا ممن يعرفنا لا ل ا ع ر ي ي ة و ب ح ث النهارده ا تعالى التي نتعلم إ ز ا ي نعمل ج م ل ة أ و ق و ل ي إ ي ه هي ا ل ت ر ج م ة بحيث أ ق د ر أ ن ق ل المعنى الشرعي الذي أ ر ا د ه الله تعالى إ ل ى من يبحث عن ر ض ا الله تعالى لكنه لا يحسن أ ن ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة أ و لا يحسن أ ن يبحث ب ا ل ع ر ب ي ة تمام ن ب د أ ا ل ن ه ا ر د ة مع ي الملف هو مفتوح الدم الجميع هل الملف ظ ا ه ر قدامك ولا مش ا ظ ا ه ر الملف ظ ا ه ر أ ي و ة ف ن ا عملين الدرس الأولين الله الملف خيراً نهارة جزاه نورا كتبت ب ق و ل لي كيف ت ت ر ج م ن ص ا إيه هي خ ط و ا ت الترجمه ة أقوم ن اول مسحكين خ ط ا ا ت ت ديت تترجم أقترح ر ج م ة ويقول لي ل كيف نصاً ا خ ط و ا التعليل الترجمة ت أول خطوة ق ر ا ء ة س ر ي ع ة للنص كله ل أ خ ذ ف ك ر ة س ر ي ع ة و ع ا م ة عن موضوعه وحدة تلوقتي بتقرأ كتاب عن الحقوق ي هي ه الحقوق هي مش عارفه طب طالما انت مش ع ا ر ف ة هالترجميه ا بمعنى حقوق ربنا على العباد و ا ل حقوق العباد على العباد حقوق ايه فهالترجمه ي خلاص طب انا ايه المشكله ما ن ق ر أ الملف كله او الكتاب كله كده اخذ فكره ة ن ف ه ر س ب ت ا ع ه بحيث علاقه الحقوق دي ايه مقصود بها ده اول ح ا ج ة ت ا ن ي ح ا ج ة ق ر ا ء ة ث ا ن ي ة أ و أ ك ث ر ت أ ن ي ا للنص حتى يتضح المعنى بشكل تام هبدأ أنا بقى إيه؟ هترجم فيها أو الصفحة هترجم فيها دلوقتي هقرأها أفهم هترجم بقى بسك بتدبر وبتأني بحيث دلوقتي دي أنا أقرأ أنا أو أنا نوت معنى الفقرة اللي الصفحة اللي حالة الصفحة فيها إيه؟ رقم ث ل اقرا ث ة ء ة ث ا ل ث ة ل ف ق ر ة لتحديد ا ل ك ل م او ت أ الاصطلاحات أ و العبارات التي يصعب عليك فهم معنى ه ق ر أ الفقره ة ب الوقت الذي سيترجم فيها أ ق ر أ ه ا كويس بحيث اعرف و أ ن ا ه ت ر ج م د ل و ق ت ي في ك ل م ة مش ع ا ر ف ه ا أ ك ي د في ك ل م ة مش ع ا ر ف ه ا مهما كنت ت ت ك ل ث عن ج ل ي ز ي ب ق ى اربعين س ن ة هل هناك ك ل م مش ع ا ر ف ه طبعا طبعا فانا هعمل ايه لا اتردد في الرجوع للقامس و ارجع للقاموس المرجع ا ل م وفي ا الدولية المعتمدة ا ق ع بحيث ر استخدام الكلمة وغالبا السجاج ده م هناك ن ع كثيرة يلائم وفي اختر ما يلائم معنى النص معنى بعض الاحيان قد لا تجد اعرف ل م ن ى ما اعرف شايف ما ه اعرف ب ا ما ه اعرف ل و ما يعني اعرفه اذن كلمه استعاب كله و ك ل م ة استعاب ل ا ت ج ب م ع ن ا فهم فلما ج اقول الحجاب فهم البدن كله م ا يمكنك ن ف ع ش ا ل م ة ان ل ي تفهم مع ا ك ل م ة استعاب كله م ا وها أي أترجم طيب حرفي بأي الي حرفيه حرفية ثم ترجمت ترجمة أترجم جملة غير مفهومة يعني زيان بعض ا ل أ خ و ا تترجم ا ت ت في ا ل و ا ج ب وكتبت ت ر ج م ة ح ر ف ي ة غير م ف ه و م ة تماما وشويه ا ا ل ج م ل ة لا ت ر ج م ة ح ر ف ي ة يعني كل كلمه ة ي ق ا ب ل ا كلمة كلمة يقابلها كلمه ة كل جملة الجملة الجملة طيب ثاني ونعيد تركيب、الجملة. ليه يعيد تركيب بحيث بعد كده كل الكلام نقرأها الركيكي اللي ج م أنا ر أصوغ ت ت كلمة بكلمتها إلى كلام إلى ملائم ل مفهوم و ذ قراءه أهل、اللغة. وهنشوف ه اللغة ل ا ا ن د ة ل ي ف ا النهاردة في أمثلة هناخد ترجم ترجمة حرفية بترجم لما إننا ب سادسه ل و ب ركيك م ح ت ج أ ع ي الترجمة تاني ب ل ل و ب مناسب أ للنص ا ل ل ل غ ة قراءة سادسة كله مع إ ي ج ا د أ د و ا ت الربط ا ل م ن ا س ب ة لربط الجمل ببعضها خلاص ترجمت أنا كل جملة لكن ما ينفعش نقول أنا ما أنا اسمي ترجمت محمد ينفعش أنا عمري كذا، أنا أسكن أنا أنا أقول أنا أحب أنا عندي ولكني بين فينا كذا، كذا، كذا، كذا، لا، لا اسمي كذا، كذا، اللي يبقى روابط عمري وعمري بعدية، محمد جملة جملة بربط شكلي إيه؟ يبقى يبقى كل ثم تحسين النص أ و تجويده ليكون ا ل أ س ل و ب أ ك ث ر ب ل ا غ ة و ق و ة ويكون ذلك ع ا د ة باختيار ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م ن ا س ب ة التي تعطي أ ق ر ب معنى يقصده كاتب النص و ل ا تتردد في استبدال أ ي تعبير ب تعبير آ خ ر تجده أ ك ث ر م ن ا س ب ة ل أ ن المترادفات ليست سواء من ن ا ح ي ة المعنى و السياق العباره او ج ر س ه الموسيقي ا أ و روح أو روح النص هم ض علامات الترقيم م ن ا س ب ة ل م ع ن ى و ل غ ة النص و ك ت ي ر تكلمت عن موضوع علامات الترقيم ل ن ي ل م ا يجي علام الترقيم أ ن ا ب غ ي ر ه ا ممكن أ غير المعنى طبعا هذا عند اهل ا ل ل غ ة اللي بيفهمه لكن عند ناس لغاتهم ض ع ي ف ة أ و كل ه ماشي خلاص لكن لو انا فعلا بترجم مثلا عقد, عقد وكتابه كومه معناه ان ا ل ج م ل ة الاولانيه زياده عليك لو الجمله التانيه م ر ا ج ع ة أ خ ي ر ة للنص يتخلص من ا ل أ خ ط ا ا ء ل إ من ل ل ا ا ئ ي ة و ح و و ي ة الاخطاء س ل و ب ي ي ة ه ط ب ع الاملائيه ت ا شاء ا ل ه في ل ح ما ف ي أخت تقريبا اهتمت, اهتمت ترجع ترجع اللي عملته في الواجب اللي ل في والنحويه ج ب ا ل ي ا ا الأخت خ ن يعني ه بتكتب ت ر ج طب ع د ن ك ل ا أخطاء والاسلوبيه أ خ ط ء دي حد محتاجة ح ص ت ي طب بترجع لنفسك يا أختي بدل ما يراجع حد عليك ا د وترجم ثم ي ف ا ج أ ب أ ن ا ل م ص ح الشخص الذي يصححك ب ر ج ع عليه شطب على بعض ا ل أ د و ا ت ط ب ليه شطب عليها ليه السبب إ ن المترجم ا ل م ب ت د ئ ده جاهل بقواعد اللغه ة اللي ل بيترجم ي اللي خ ي ن ا ك م ة ا ل ل بيترجم ليها طيب لو أ ن ا ل و ق ت ي و ا ح د عربي ف ب ق و ل ك إ ي ه يحب بعض الناس إ ي ه الموسيقى طيب حلو كده شاطر يا حبيبي ت ع ا ل بقى إ ي ه تعالي نترجم ا ل ج م ل ة د ي ت ر ج م ب ه الجمله ا ع سنويا و حتى خريجا ل ع ة ح ت ى ه ت ق و ل لي some ان ب ع e ا ل ن e س ت س e ع و ن i ا م ي music لان هناك الهوت صح طيب يبقى فيه ذا فهناك الالف و ل ا م ف ب ا ل ت ا ل ي يبقى فيه ذا طيب تمام اهل ا ل ل غ ة م ا ي ق و ل و ن ذا music لانهم يقولون ذا music ي ق ص د و ا بها music معينه نوع معين من الموسيقى مش يقصد و ا بها الموسيقى عموما فقال ل ه فلما يقول الموسيقى عموما ً يقولك إ ي ه some music people love موسيقى دي ا ل مناسبه للموسيقى عموما ً لكن لو جاب ذا يبقى خصص المقصود بها نوع معين من الموسيقى طبعا ً مش معنى كلام ي أ خ ت يقول الموسيقى حلال لا الموسيقى حرام تمام لاحظ إ ض ا ف ة ال قبل الموسيقى بالرغم من عدم وجود ذا قبل الموسيقى طيب تعال نشوف العكس بقى لو ج ي واحد لغته أ ص ل ا إ ن ج ل ي ز ي وقال لك ب بفهمهو الإلمان ق ع د الناس ع ر ب ي يقولك ة ل ا بعض ي ح ب و ن موسيقى ي ق و ل ك ا ل ن ا س بعض بعض أو ا لا ن س ي ح ب و ن م و س ي ق ى ل أ ن ه و م ا عندوش ذه فبرضه هو فبرض ت ر ج م بفهمه و مش بقواعد ا ل ل غ ة ا ل ل ي بينه المثال الثاني ب يقول ر أ ي ت رجلا في الشارع ر أ ي ت ه انا في الماضي بقت I saw man in saw street man the انا اقرا مان د ي ر الماضي لو أجن إيه الإنجليزي I saw man. من ذاهب ا ل ن الماضي من ذاهب الى ا ل م ا م ع من ذاهب الى الماضي من ذاهب و ل ى الماضي من ذاهب ا مفرد إ م ا جامع ف م ا يجب ان يقوم به مان يجب ان يقوم به مان يجب ان يرد على ايه على ا ل إ ف ر ا د و أ ن ا م اقل ت ش في العربي ر أ ي ت شخصا رجلا أ و ر أ ي ت رجلا ن ك ر ت ا لانني ر أ ي ت رجلا في الشارع يجب ان يجمع هذا المفرد فاضاف ايه ايه طيب خ ل ي ن نعكس ب ر ض ع ش ا ن أ و ر ي ك الفهم ا ل غ ل ط أ و الفهم الصح مع التطبيق ا ل غ ل ط اذا كان بيت... لغة الإنجليزية، ف هناك ل يقول ع ر ب ي ة I saw رأيت و ا د و ا ر ج ل ا في الانجليزيه ش ر ع ف ي و ا ح د كلمة إيه؟ نقول له ما نحن ف ي ا ل ع ر ب ي ة ونقول شو واحدًا ر ج ل م العربيه س خلاص ا ت فقال من ا د لك ايه استخدام ف ا أداة نكرة، أداة ناكرة، معرفة أ ذ ه ا ل م ع ر ف ة زي ذا ونقوم ي بها إ ن شاء الله ا ل ف ت ر ة المحصه التي ن ا زي a -un". A -un a a ايه ايه و ايه و ايه و ايه و N ي ه و ايه و ايه و ايه ايه ا ي ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه a ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ي ه و ايه ايه ايه و ي ه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و و ايه و ا ي ايه ا ل ك ل م ة يا مفرد يا جمع ف م ا ينفعش تبقى ا ل ك ل م ة مفرد و م ا ب ي ش قبل ه ا ي يبقى لازم اقول هي صولد ايه كه ف م ا تجيش تقولي لي أ ن ا بعت سياره ة I sold a car". لا مش كه لازم ايه كه طيب احيانا تستخدم معنى اني لما اكون ب ك ل م عن اشخاص او شيء ب ط ر ي ق ة عامه اي اني خلاص هنيجي ن ش ولكن ف هذا حاضر. هو م ث ا ل بتاع ح س ع و ل ي ا ت ه ا ل ب و م ة ص ا ئ د جيدة ة ل ل ف ر ان ا ل ب و م ة فين و ل د ي ت في ا ل ع ر ب ي ل ك ن في ا ل إ ن ج ل ي ز ي ل ا ت ن ا ب ك ل م عن ح ا ج ة و ا ح د ة ب س حاجة و ا ح د ة بس ف ل ا ز ي ا د ت ة ا ل ل ي هي ا و ل ح ظ ة معايا. بسم الله نكمل هنا ايه ان اوب ان اوب بومه بحربي ا ل ب و م hunter of mice احيانا ت ي ج ي بمعنى كل او لكل ل ح ظ ى الكلام داخل كان هو قواعد ج ا ف ة لكن بعد ك د ه لو انتي مركزه هترجعيله لو مش مركزه هتعد ع ل ي ك و خلاص فقال he saves 10 pounds a month.He saves 10 pounds a month.N'all.He eats, he eats a loof a day.De biakul r i g h f e fil yum.Tamam?He spends 5 pounds a day.De biaisrif 5 kems righif e fil yum.A day or a, a month. أ ويعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه a day. A day يعني ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي a ا a ه a ي ه ا ي ع ن ي لكل ي و م ي ع ن ي per day ن س ت خ د م ه ا قبل أ س م ا ء ا ل ح ر ف و ا ل م ه ن و ا ل د ي ا ن ا ت و ا ل ج ن س ي ا ت he is a Muslim he is a doctor she is a taxi driver ي ع ن ي Muslim can marry a Christian woman غلط ا ل ك ل م ة د ي غلط غلط ل ي ي ه لان هنا كتبت و ج م ي دي ج ا م ع ي ع هذه ا ل م و ل م شفتي؟ آ ه هل ي م a ن ن ي ان اقول ان المسلم يمكنني ان يقتل وجميع وجميع وجميع ل ت ن د م تقوم ببعض ا ل ت ر ك ي ب ا ل ل غ و ي ة أ و ا ل أ ر ق ا م ت بما يحدث لنا احد ا ل ا ح د بس واحد بس زي A. A pair. Pair يعني ايه يعني زوج. زوج يعني ايه ا ي ع ن ي ه زوج ايه ب ر ض و يعني ا ن ي ن مع بعض ا ن ي ن مع بعض ز و ج ي ن ي ع ن ي يبقى ز و ج ي ن pair of shoes و ا ح د ب ي ش ت ر ي زوج حذ... زوج أ ح ذ ي ة ي ع ن ي ب ي ش ت ر ي جزمة ف ر د ت ي ن صح؟ فبقول ه حذ... ايه s ي ع ن ي ه ايه ذ ي ة خلاص كده طيب A couple couple ي ع ن ي زوج ي ع ن ي و ا ح د و م ر ايه ت ايه ايه ب دستة ايه ايه ايه ايه مئة ايه ايه بعض ج م ايه ل ا ل ت ي تبدأ ب-what What What a lovely day what a lovely day lovely lovely ي ا ل ه م ن ي و م ج م ي ل What a nice surprise ي ب ق ى أ ن ان ممكن ا ي ك و م ان ي و ن ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون ممكن ان يكون a م ك ن ان ي ك و a ممكن ان ي a و ن ممكن ان يكون ممكن ان يكون ك ن ان يكون م ك ن ان يكون ت م ك ن ان يكون ممكن ان يكون م م ك ا ف ة و ت ع د ي م ن ك بعد ا ل د ر س ه ت م ك ن ان ي ك ا م ش ك ن ان يكون م ك ن ل و أ ن ت ي و ق م م ن ا ل ق و ا ع د د ي هترجع ل ه ان ان ي ع ش ا ن أ ع ن ي ا ت و ب ت ع ج ب أو ع ش ا ن أ ق و ل ك ل م ة دسته او كده فاهم ه ان ك ل م ة A ي دي م ه م ة جدا ويغير ب بسببها المعنى بعض الصلحات الصلحات الـ الـ يعني زي في لغتنا. طبعاً عبارة يعني يعني يعني الصلاحات صلاحات الـ الأمثال لغتنا أمثال لكن قالك الزمان مختصرة حصل Ideums Ideums Ideums time time sudden sudden headache Proverbs Once Once زي في هي إيه زي من زمان وفجأة مرة مرة مرة مرة كده في upon upon of of Have All a All a a a a هذا هيدك يعني عنده صداع عنده ع صداع او ي ياخد هذا ا هيدك يعني عنده صداع من الكلام اللي في اخوات قاعدين يتكلموا فاجابوه ل صداع وقال لهم اي هذا هيدك م معاكم بسبب ان هو ايه زيه من اشتبهم ل بالتعامل. فقال لهم ببالكو الله قاعدة عشرة ان ايه? اي هاذا واخدين هدك. بسبب هو ولا في اختي زهق شاء بتشغبطل مش بتاعتي عارفة بصارت ح ただいま、彼は良い方です。彼は彼の人です。彼は彼の人です。彼は彼の人です。彼は彼の人 d す。彼は s の人です。彼は彼の人です。彼は彼の人です。彼 He took his family for a picnic خدهم فين لنزهة فين طيب بعد كدا ه with, with a ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد i ل د ولد ولد و ت د ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ي ل د ولد ولد ا ولد ولد ولد ولد و ل ا ز م ق ب ل ه ا ل ي he arrived without a tie د ه جه ب د ولد ن ولد ولد ولد ولد و t د و ل without a tie طيب جزاكم ا ل ل د ولد ط وقف شوية كده ع م الله نشوف ا خ ت ل كتبت ا عجل ش د ي د ب س م ا ل ل ه م تستخدم ى لا ن اي ش اكيد لا ن س ت خ د م ه ا مع الجمع لما تقول ش He came هي with with كان مع اصدقاء لا يمكنك ان تستخدم اي اصدقاء لا i e n d ل ان س ت خ د م مع、المواد. اي ل م اصدقاء لا م ايه غ ل ش أ ي ه غلط طيب لا يسالك ت ا ل أ س م ا ء التي لا تعد م أي الد... أي أي أي ايه غ ل ش أ ي ه و ي د م ايه واحده ايه واحده ايه واحده ايه و ا ح د ايه واحده ايه واحده ايه واحده ايه واحده ا ي أ م ر ح د ه ايه واحده ايه واحده ايه واحده ايه واحده ايه واحده ايه واحده ايه ايه ايه ايه n ي ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ة ايه ايه ايه ا ي السكرية دي عندك دي هناك في بلدك هناك نعم في ش حسما الإنجليزي في ي put a sugar a ط بلادنا I met in met France Muhammad ما ق و ش I met a、Muhammad. أو م قولتش و ل I met ا ح ة اللي ي ت ت ف ر من ل ل ج م ديت هناك ا ل ل ي ص ح الله، الله الله الله أ خ ي ر ا ً احنا م ر ك ز ه أ خ ي ر ا ً ص ح كده الجمال في عين اللي بيشوف شفتي، يبقى الجمال في عين الناظر ص ح كده، ممتاز طيب في تعبير ت ا ن ي ايه قبل ستش وكوييت اللي ه و He was such a nice man He was such a nice man يبقى ستش ا ز م ك بعدها ايه م ا ي ش حل تمام يا له من رجل ظريف يا له من رجل ظريف يبقى انا لازم احط ايه ما ح ط ت ش ايه اعرف ان انا غ ل ط و ل غلط وخد بالك وطبعا لو ا ت ي اقولك انا م غ ل ط و ا ن ت شايفني يعني خبير خبير خبير خبير خبير خبير خبير خبير خبير خبير خبير خبير خ ب ي ل خبير خبير ا ب ي ر خبير خبير خبير خ ب ر ف ب ن ر ج ر ك على ق د ر ن ص ب ا م ك لازم ت ش ت غ ل ل ل ه كل نفس محسوب يبقى لازم ا ش ت غ ل صح لوحيح ما ل ي ن الاحسان هذا إلا الاحسان ي لو هو ان اقوم الإحسان؟ بتقديم هذه النعم ب ا قبل ه ان ل ي يحب الله ي ا و اقوم ل بهذا هي هتيجي الاحسان بان الله عز و ج يخف ا يحب ف ا ل ج ز ا ا ء ل إ ح س ا ن إلا إ ل ا ي ن she was quite a character تمام? クタ ا だ。彼はかなりのキャラクターだ。彼はかなりのキャラクターだ。はい。後半、彼はトゥーター م ل は言うことを ن うことを言うこと ا 言うことを言うことを言うことを ي うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ ل を言うことを言うことを言うことを言う ه と ا 言 ه ことを言うことを言 ن ことを言うことを言 He turned a traitor ه ه He turned a ブーザーランドのアクトルウォーイヤーです。 トレーターはあなたのメルフだ。あたのメターはあなたのメルフだ。あなたのメルフはあなたのメルフだ。あなたのメルフはあなたのメル أ خ ط ا ء لغويه ة ب ا س ب ب ع ة م ن المهم ا ل قواعد اللغه أ ن ا بقول زي ما قلنا لما أ ت ر ج م أ ن ا مش عارف بعض الكلمات فاقوم ارجع للقاموس شوف أ ن ت عند القاموس ايه, إيه؟ بترتاح فيه جزاك الله خيرا ً لكن لو قلتيلي باخذ الكلام ضعته على جوجل و انسخ من جوجل ض ع لي في التعليقات ساقولي صفر على طول زي ا ل أ خ و ا ت اللي ع م ل ترجمت و ت غلط لكن ممكن استخدم جوجل أ ع م ل ق و م اخذ ك ل م ة واحده ضعته على جوجل و لها أكثر م ن معنى، المعنى ن م أخذ ا ا ل س ب وبعد ذلك أضعه في جملة و أ ن ن ا ب ف س ي أبدأ أصيغي ر جمله ة إ من ا س خ من جوجل وقم بتصوير جمله باختيارك ليه تنسخي من جوجل وقم بتصوير جمله من ي في الترجمة جوجل لكن هو جوجل لا يفهم الفرق بين السياق ك ل ل م ة في ا الاخرين ل ا الا ن ي إ ل ا ن ا د ر جدا ً ف م ش م ع ق و ل ت ض ل ل الناس و تحرم دين ربنا بسبب انك لا تريد ا ة ت ا خ د ي ك ل م ة واحده ة بس و ا ع ط ف م ت غ ل ط ا ا ن نشوف كده. طيب لن أ م ث ل ة My neighbors are good ت ع تخاف منهم ل كما ي ت فMy neighbors ج ي ر ا لا ن فأنا ملكي ب ق ى ك ي شوية بقولك ذلك 私 a r は良い人を知っている。そして、私たちは良い人を知っている。私たちは良い人を知っている。私たちは良い人を知っている。 إ ن فعل ي ف م ح ز و ف تقديره كان أ و يكون أ و يكونون وهو فجيراني ع بالمعنى ل محزوف مفهوم ف أصلا فجيراني طيبون مش ط ي ب طيبون ي جيراني ن فعل ي ف م ح ز و ف تقديره يكونون ث ا ن ي trademark ع ل ا م ة ت ج ا ر ي ة هي م ع ر و ف ة جدا ي ً او ثاني تكون م ع ر و ف ة جدا ي ً ع ل ا م ة ت ج ا ر ي ة طيب الترجمه دي مش محتاجه علامه ص ي غ ة هو ده اللي بتقع في ا ل أ خ و ا ت اللي بتيجي ت ر ج م و بتترجم ك ت ر ج م ة ح ر ف ي ة ياتي بعد كده الطالبه ا ل أ ع ج م ي ة تفهم منها ت ل ا ق الكلام كل مقطع و مش مفهوم ليه الناس ب ت ر ج م ت ر ج م ة ح ر ف ي ة و ت س ي و تشيل ادلاء هترجم ت ر ج م ة ح ر ف ي ة و ارجع بعد كده اصح ا ل ت ر ج م ة اللي عملته He man.He kind-hearted. is is a young 彼はキャンドゥーンです。彼はキャンドゥーンです。彼はキャンドゥーンです。彼はキャンドゥーンです。彼はキャンドゥーンです。彼はキャンドゥーンです。彼はキャンドゥーンです。 هو طيب ا ل ق ل ب ي يكون و ا دي انا جبتها منين ان انا بترجم ت ر ج م ة ح ر ف ي ة ت ر ج م ة حرفيه, ترجمة حرفية و مش فاهم اهل ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة بتكلموا ز ا ي س ا ر loves wholly heartedly reading and wholly ك ل ي و حاطتلي حولي أ كليتن قلبها م كل قلبها طيب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 أ ن ا أ م ل ئ ث ق ة عمياء ب ي ك بعد كده Let us shake hands Let us shake يعني يتصافح أ و يهز hands ا ل أ ي د ي ي ل ا دعينا أ و دعنا نهز ا ل أ ي د ي يعني ايه نهز ا ل أ ي د ي يعني يعني نقف كده وانت تقف ج ن ب ي ونهز ا ن ا ل ا ب ع ض لا طبعا المقصود إ ي ه دعنا نتصافح فلو ا ح ب ت ر انك جامعه ح ر ف ي ي قل و لي إ ي ه دعنا نهز ا ل أ ي د ي ش ر ه د ت فرق الفرق ي ة و ف بين ترجمة أهل الترجمه ل غ ة شاومي يورباك أريني أ عرض ا ف ك أ ي ي ن عرض ر ظ ه ر يعني؟ كم دهوانا مروقع حرفيه د ت ز ي أ خ ذ عرض ظ ر وفرق بين ا الترجمه ة حرفية بيقول لي إيه؟ أريني عرض أكتافك كأنه وقف عند التي ر ز ويأخذ أ عرض ك تفهمها ا ي الذي لكن ا ف اهل معنى اللغه A true friend does not stab in the back.All that glitters is not g o l d l e a e كل ما يلمع ذ ه ب t o ت ك f h e ي ه i l ك t a l يلمع ذهبا t h e mission is a can of w o r m s h a ه ا ل م m م h i m و ن ح ف k ة n u ا h i ت n و t e m a s h a k i l ا, ا ك ل ف n u chifnate mashakil.Fine, eh chifnate m a s h a k i l t a u m f m s t o d i b e كلام ا ل ع ر ب الذي ترجمته من انجليز العربي ترجمه حرفيه ارجع تاني ترجمه من عربي في تحريف او ركيك الى عربي مفهوم و م ا كل شيء يدرس التجويد و ا ل إ ج ا ز ة ودرس و ا ل ق ر آ ن مش ع ا ر ف عربي طيب ما ا ر ف عربي ده ف ل طيبون ع ش ا ن ه ي خبر فهو مرفوع بالواقع ثاني ع ل ا م ة ت ج ا ر ي ة م ع ر و ف ة أ ح س ن ب ن الكلام ا ل ر ق ي ل ي قبل كده طيب هو يكون شابا هو يكون طيب القلب فهذا هو, هو شاب طيب القلب ش ف ت الاسلوب المفهوم البليغ س ا ر ة تحب المترعات كليه ومن كل قلبها س ا ر ة تحب س ا ر ة تحب ساره تحب ساره تحب ساره يبقى الفعل اولا تبدا قمله فعليه قمله فعليه تحب ساره المطالعه من كل قلب او من كل قلبها انا املك ثقه عمياء بك انا املك ث ق ة عمياء يعني الثقة العمياء دي في جيبي شوف. معي معي ثقه ة عمياء بك انا ا م ل ي ث ق ة عمياء بك او اثق فيك ث ق ة عمياء يبقى ه ن ا العربي ا ل ل ي ر ق ي ك حاولت ه ل إ ايه ف م ه ه ل ل غ ة د ع ن ا نصفح ب ا ل أ بالأيدي ي ي يعني د نصفح و ا ا اقف واحد ن هنا كده كل ايده يهزي لا ط ب ع ا ولا ف يفهم حاجة ممكن ممكن مثلا ممكن ن ت ص ح نتصفح بالرجل مثلا طبعا、لا. يبقى مثلا لا ا ي بس اهل عن نتصفح وخلاص طيب ذ ه ا م م ه ة تكون وحفنة اللغه ك أنا ن صفح و المهمة مشكلة عويصة لو هذه ا ل م ه م ة بالغه الصعوبه ة ا ي الصعوبه احسن شويه اوضح شوية. طيب كان عندنا واجب شوية. طيب ف واضح جزاهم الله وفيها وفي بتكلم ابدأ عن ايه. شويه ف هل المرأة. ل ل مقصود بحجاب ا دوم اللي ب ت س ولكن ا ا ل م ر أ ة ان ا ل م ر أ ة تحتاج الى الرجال وهو أ ص ل ا ً الحجاب في ا ل ق ر آ ن و إ ذ ا س أ ل ت م و ه ن متاعا ً ف س أ ل و ه ن من وراء ح ج ا ب حجاب, حجاب يعني, إيه؟ يعني ستر يعني في ستر ما بين ا ل م ر أ ة ما بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبين ا ل ص ح ا ب ة ا ل ل ي ب ي س أ ل و ه طيب يبقى ه ن ا ا ل ستر يعبر عن, عن حائط ومشي عن مش م ق ص و د ان الستر بس يكون مجرد للسياب و هي أ ك ي د لابس سياب ه اكيد أ لكن إيه كان مبالغة في الستر، ل في ي س أ هناك و حجاب من من وراء حيطة، من وراء خي... من وراء ستر. وماشي، بحيث كلمه ن ا ً حجاب بيني وبينك، عشان ما حبش هل هي كلمه م ف ه و م ة ولا غير م ف ه و م ة أ ب د أ أ ا أ ف ك ر هل ل أ ن ا ب ك ل م ه و احد أ ع ج م ي مسلم أ و احد اعجمي غير مسلم و ل او مسلم من زمان انجليزي؟ ويعرف لو في فرق ح د مسلم من زمان و ي ع ر ف ن ج ل ي ز ي ف ل م اي أقول له ه حجاب ف ه إيه م يعني حجاب ا ل م ق ص و د به ل ب ا س المسلمة المرأة ط ي ب لا و م ي أصلاً م ش مسلم مسلم أو ح د ي ث فمش ف ان ه م ي ع ي إيه ح ج اقول ب ه له إيه ماينفعش حجاب ه ق و ل ذ ه veil ومن ذيل او اقول اوه ومن كتبت كلمة فيل حجاب ا ل ا ل م ر أ ة طيب حجاب المراه أ ة مقصود الحجاب المرأة اليهوديه م ر أ ة ا ل ة اللي والنقابه ف ع ل ا يستر جسمها كله و ب ي س ر ه ا ك ل ه ا م ح ج و ب ة وهناك يسموها ي ه و د ي ة أ ص و ل ي ة ر ا د ي ك ا ل ي ة م ت م س ك ة بالتعاليم بمتمسكة من القرئين اليهود و ل ا م ق ص و د بحجاب ا ل م ر أ ة في ا ل إ س ل ا م او ل م ق ص د ب ح الاسلام ب ا م ر أ ة في ل إ نحن هناك من ا قدام اسلام أ و إ س ل ا م ك ح س ن لو قلت مثل ا و ا ت قلت ل ي features of women of ح ج ا ب م ل ا م ح ا ليست صفات او ملامح الملامح الملامح الملامح الملامح طيب لو أ ر ي د ان أ ق و ل شروط يبقى conditions طب لو قلت شروط حجاب المراه أ ة لا ة ك ا بقت ك ل م ة ت ن ف عنوان ع في ج ر ي د ة عنوان برنامج في ا ل ت ل ف ز ي و ن ماشي ل ك ن مش ب اعرف ك ل ة ل ك ن ل و ا ن ا ق ل ت ج م ل ي ف ز ي و ن لكن لو أنا قلت كلمه اريد ان اجيب ا ل ل ه س ا ق و ف ك د ه أ و ذشريع ا ة ا ل إ س ل ا م ي ذشر ا ا الله ذا نحص أوضح بسم ف بس كابيتل شاء ريعة أبروفد women ذائل خلاص حجاب بالنساء الم... الموافق ل ل ش ر ي ع ة خلاص طيب لو قلت the conditions م ل بعد ك د ه the ご視聴ありがとうございました。<nella> と、イスラムに答えられますが、イスラムの名前は、最後のクリティーです。 ق و ل ن ا بكذا استيعاب ه ن ا افهم الوقت لنفتح كمصاخر هو و انا افتح ك م ص خ ر و ا خ د ك ل م ة استيعاب او تعالى ق م ص ا خ ر ق ل و له ك ل م ة استيعاب هو شوف هيقولي ايه استيعاب قال لي كباسيتي لو قلنا بمعنى سعر طب بمعنى م ف ا ه م و ادراك أ و ب معنى م ت ص ا ص و اخذ ه ي ج ي ب لي اسيملايش ادصورش مثل اختي و خ ت ي كتبت ع ل ت لهم ان الاستيعاب يمتص ع بشكل يمتص بشكل يمتص بشكل يمتص بشكل يمتص ي في ك ل يمتص بشكل ي م ل ص بشكل يمتص بشكل يمتص ب ش ا ل يمتص بشكل يمتص ب ش ا ل يمتص بشكل يمتص ه ش ك ل يمتص بشكل يمتص بشكل يمتص بشكل يمتص بشكل يمتص ا ش ك ل يمتص بشكل يمتص بشكل يمتص بشكل ي م ت ي بشكل يمتص ب ش م ل ي ع ن ي بشكل يمتص بشكل حاجة في Encompass ط ي ب يبقى ك ل م ة ا س ت ي ع ا ب ي ع ن ي إي ص و ل يقول يغطي ي ب ق ى ك ل م ة استيعاب يعني ي ايه يغطي طيب البدن بودي تعالي نشوف بقى ا ل ج م ل ة هنتكتبه ازاي لو قلتلك زي ما ن قلت من جوجل ق ل ت ل ك It should cover زي من ا لقد م م ت ر ج كانت هذه الامور تتعلق بها ل بها بها بها بها بها ل بها بها بها بها بها بها فكلمة بها دي بها ي بها بها يعني يجب. يعني بها يعني كان لا يتوفر ف ي ه ف ا ل ح ج ا ب د ه غلط ي ب ق ل ك إ ي ه it must مش should مش ي بالتالي ق ى ه ن ع م كلمة اخده ب ح م كمان ر it must cover. All the out cover body the whole the all body ب ق ى لو ك it must مش should مش اللي ي ق ل ي يبقى ينبغي should ب ا ل ت ا ا ل لو ل ي م ر أ ة بتلبس الحجاب بتلبس كط لحد كتفاهه بس يبقى ده هنا ايه should لان ده مجرد ينبغي مش يجب ف اذا لم تفعله فهي غير م ل ا م ة طبعا ً دي غلط, apart. Apart from. From غلط. لانه يجب لا. ان تتعامل إ ز ا مع ا ن تعرف فروق فروق في إنه ا ل ا س ت خ د ا الفروق م ص ي ه امام ن ن ي ع اللغة مريم ويبستر زي ل اكسفورد ارى هذه الكلمه و ا ر و ماذا يفعل هو ا ي ه ا ا م الاختلاف او امام الاختلاف ك س ت يعني م لا ل يمكنني ذلك ه ا سديد، م ش م ش ك ل ل ة أ ا يكون زينة في نفسه أ ل ا يكون برضو، ك ت ل ا ف 私はそれを言うことができません。これ it it itself か n れは何でし i うかこれは何でしょうか f れは何でしょう itself It must not be an adornment واحد ده ق ا ي ت لك ديكوراتد ديكوراتد يا, يا اختي ا ل ف ا ض ل ة اللي ما كتشفتش نفسك تقري يعني شخص يمسك ك د ه ل و ض ة ويقعد يدهن فيها ف ي ي ديكورات ا ل ا و ض ة شفت يا أ خ ت ي مش مش ديكوراتد مش, مش مش واحد ة هدوم هدومها ه د و مزينه ه ا م ديكوراتد تمام يبقى واحد ا س م ه ادورند تمام ادورند アド o r n m e n t ナント IT MUSTN'T BE AN a d o r n あな n は、あ o r は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな IT MUSTN'T BE ADORNED は、あなたは、あなたは、あなたは、あなた t あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ مزين يعني يجب الا يكون مزينا طب أ ص ل ا ك ل م ة أ د و ر ن د صح ولا غلط أ و ما ا ك ل م ة أ د و ر ن د و ح ط ه ا على القاموس بتاعي أ ق و ل له أ د و ر ن د شوفها لي كده قاموس أ ل ي ز ي ن ة أ و ز ي ن ة تمام يبقى أ ن ا ك ل م ة أ د و ر ن د دي ك ل م ة ل غ و ي ة صح مش أ ن ا كده ق ع د كده، مع نفسي كده أ ا ع د اقول ايه ايه ايه ايه صح طب ما اخذ كلمه ادورند خلاص ايه المشكله يعني ل ا ا ل م ش ك ل ة اصلا ن هي ممكن تقول ما ك ن ش ك ل م ة في الانجليزي اساسا طب ما انا بدل ما اكتب و الكلمه غلط واظل الناس اللي جايين تعلموا الدين واقول له مصرنا ا ل ش ي خ ة وحرام عليكم و ا ق اصرخ شويه يبقى انا كنت د ه ب ش ي خ ة طب ما اخذ ا ل ك ل م ة واشوفها ل و على احط لجول وشوفها جوجل ل كده م ة واشوفها تجميل جوه اللي ك د ه من شويه ب ر ج ع ل ه في ا ل غلط اللي وارجعله في ا ل ص ح ي اقول له、It、mustn't be adorned يعني يجب الا يكون مزينا طيب ا ل ل ي بعد ك د ه ش و د ل ان و ن ل د ا م ش ش و د it must be thick it must be م ك ن ان يكون لديك او ي م ن يكون ي ك ا ي م ن ا يكون ي ك او ي ن ان ي ك ن د ي ك او يمكن ان يكون لديك او يمكن ان يكون لديك او يمكن ان ل ي ك او يمكن ان يكون ل د ي او يمكن ان يكون لديك او ي ك د ي ك او ي م ك د ي ك او يمكن ان و ن د ي ك او يمكن ان و ن ل ا ل د ا ح م ر ه و ي o u g h تمام see-through يعني ايه يعني يمكن نظر من خلاله ه ا ت ل ي اختي كده ما شاء الله جوه حر كده و بتعوضه ه ا ل ب س ة النقب ده ا ت ل ا النقب ده هاتلاقي ا ل ن ب ده ه ا ل ا ق ي النقب د ا ت ل ا ق ي ا ل ن ق ده ه ت م ا ق ي اللوم الده هاتلاقي فايثروا ن يكون ايه صفيقا ثقين not transparent طيب أ ن يكون ف ض فاضا و لما يشد ه ت ب ق ى must must It must. Be Loose. Loose يعني ايه يعني واسع او فضفاض يعني it mustn't be tight. يبقى أنا هنا بقى ايه م ث t ماذا يمكننيش نقطه فقط نقطه ونقطه ونقطه ونقطه لا نقطتين لا نقطه ونقطه لا نقطه لا نقطه نقطه ونحن ن ت ج ي م ن عنها ز ا ي عفوا ان لوحة ا مفاتيحتي ب ا ع ت مش ج ا ي ب ه ش ف ت و ا ايه م هذا لا يمكنك ة ن ي طيب التعلم من هذا ي المكان ه يعني ب هناك و وفقية شيء ا بقى. فهمتي فعوضه هنا إيه؟ نقطه وفيها ن ق ط ة أختي م ث ل ا تقول لك ايه انا ل و ق ت ما شاء الله لبس النقاب لسود الجميل و ما شاء الله ما شاء الله ح ا ج ة أ د ب و أ خ ل ا ء و ابتدع و مترايح المصيف ما عم ر ا ت خ و ا و متعده أ في المياه و دم الناس ما شاء الله ما اول باب المياه مغرق النقاب وبقى ج س م هنا كله أ ه لا يوجد ه د م حجاب س ة ا ل ن ق ا ب ا ا ا عطف ل م ي ا ه يمكنني ل ش ل ا ا المياه مش ان ل ح ج ا ا ب اجد ت س ا ك كل لابسة ليسود لي شوية وقعدها تسرخلي ح جسمك ا ضوابط ضوابط انه ب يحجب فيه فين؟ شرعية شرعية ج فان ل م تعوضي اجد ل الوسعة في قلب ه د و م في البحر م الجسم ا ل الم... ه و م تلزع جسمك كله ي ب ق ى كده ما بقاش الحجاب ط ف ض ف ا ص أ ل ا يشبه لباس الرجال لازم ب يقول مست و إ ل ا ف إ ن ا ل م ر أ ة لبست الرجل س ا ينبغي بس مجرد ينبغي It must be خ ط أ It mustn't زي قبل ك د ه برضو it, it mustn't resemble و هتقولك look like م ا ش ي مسشي م س k ي i س ش ي مسشي مسشي مسشي م س e ي مسشي مسشي مسشي مسشي مسشي مسشي مسشي مسشي م ا ش ي مسشي ي م Clothes ما ز ي ما تحب عايزه تخرج من تخرج من تخرج من تخرج م ا تخرج من ت خ ر ل م ا تخرج من ت ر ج من ت من ت من تخرج من تخرج من ل خ ر ل من تخرج من تخرج من ت خ ج من ا ن ت ل ب س م ي ا ل ك ا ف ر ا ت ي ج و ز لا ل ج ن م ج ر د بس ي ن ب خ ر ج من تخرج من تخرج من ت t ر ج من ت خ カーフィルのドレスを描 it mustn't Be a Garment Garment Fame and Vanity it be A Garment Garment Garment Famous Garment Of s b フェイムスガーメントは何がフェイムスガーメントですか فبالتالي العبايه لبس مشهور فلما انت تقولي يجب الا يكون لبس مشهور يبقى كل ناس تلبس الشعبيه عشان هي مشهور طبعا ده غلط أ ص ل ا لكن لبس ش ه ر ة معناه ا ن بيشتهر ي ل ب س اللبس ده ان معروف مثلا اللي بيركب ا ل ع ر ب ي ة ا ل ف ر ا ر ي اللي ت م ن ه ا ع ش ر ة مليون جنيه ده هو ا ل ن س بتشاور عليه فبالتالي لبس ع ر ب ي ة ايه ع ر ب ي ة فايمان فانيتي عشان اللي يلبسها الناس تقول هاد راكب ع ر ب ي ة ف ر ا ر ي فهمت بقى الوحده ا ا ل ل ي ل ب س ت الفستان المعين ا ل ل ي تمنوا تلتمئه الف جنيه ا ل ل ي عملاه فى دار ازياء مش عارف ايه لابسه اللى خلينى سوياكم على ايه ده لابسه لباس شهره ل ب س ايه شهره يبقى لا يجوز تلبسه طيب هل ممكن لباس شهره يتلبس ايوه زى ايه واحده دكتوره فى ا ل م س ه ولبسه ت ش ف ه دكتور ع ش احمد ن تبقى اللي في الوقت ل ل لله ا س ي انتهي ا عشان ا الدرس ش ف ا لباس ب س الشهرة ل ة راحة مش اشتايت ل ب الشهرة عشان ت ت ك بتاعنا ر بها الناس. ا على ل حد و ق وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك